فِيكَ كَذَّبُوا فَتَقَرَّبَ الرَّبُّ بِرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ يَشَأِ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَغَاءُ إِلَّا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ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 نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون